وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمه تخرج من افواههم ايه يقولون الا كذبا فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبل وهم ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا ام حسبه ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آ ي ا ت ن ا عجبا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 وترى الشمس إ ذ ا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين و إ ذ ا وربت تقرضهم ذات الشمال وهم في ف ج و ة منه ذلك من آ ي ا ت الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أ ي ق ا ظ ا وهم ر ك و د ا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه ب ا ل و س ي د ه لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم و قالوا لبثنا يوما أ و بعض يوم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 وان الساعه لا ريب فيها إ ذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أ ا ع ل م بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا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 ولا تطع من أ غ ف ل ن ا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أ م ر ه فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إ ن ا اعتدنا للظالمين نارا أ ح ا ط بهم و سرادقها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 إ ن ترني أ ن ا أ ق ل منك مالا وولدا فعسى ربي أ ن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها, حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا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 واذ قلنا للملائكه اسجدوا ل آ د م فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا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 انا جعلنا على قلوبهم اكمه ان يفقهوه وفي آ ذ ا ن ه م وقرا وان إ تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا اذن ابدا وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب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 واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا أ ن يرهقهما طغيانا وكفرا فارادنا أ ن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه واقرب رحما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 قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه ة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا ب آ ي ا ت ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا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 فمن كان ي ر ج و لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه أ ح د ا